فيبقى عليك إثم نشر فضيحك كلما استطعت أن تستر على مسلم استر فلو جاءك في جوالك شيء لا طاقة به يصور فلانا أو زيدا أو عمرا أول عمل اسأل الله العافية ثم مسحه ولا تبالي فإن من أعظم ما يدخره المسلم عند ربه الستر على المسلمين أين كانت أحواله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 هل المسلمين المسلمين